الظاهر أن الخطاب في هذه الآية الكريمة متوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشرع لأمته على لسانه إخلاص التوحيد في العبادة له جل وعلا لأنه صلى الله عليه وسلم معلوم أنه لا يجعل مع الله إلها آخر وأنه لا يقعد مذموما مخذولا ومن الآيات التي دلالة واضحة على أنه صلى الله عليه وسلم يوجه إليه الخطاب والمراد بذلك التشريع لأمته لا نفس خطابه هو صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما لأن معنى قوله إما يبلغا الآية أي إن يبلغ عندك والداك أو احدهما الكبر فلا تقل لهما اف ومعلوم أن والديه قد ماتا قبل ذلك بزمن طويل فلا وجه الاشتراط بلوغهما أو احدهما الكبر بعد أن مات منذ زمن طويل إلا أن المراد التشريع لغيره صلى الله عليه وسلم ومن أساليب اللغة العربية خطابهم إنسانا والمراد بالخطاب غيره وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخطاب في قوله لا تجعل مع الله إلها آخر ونحو ذلك من الآيات متوجه إلى المكلف ومن أساليب اللغة العربية إفراد الخطاب مع قصد التعميم كقول طرفة ابن العبد في معلقته ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي وقال الفراء والكسائي والزمخشري ومعنى قوله فتقعد أي تصير وحكى الكسائي قعد لا يسأل حاجة إلا قضاها بمعنى صار قاله أبو حيان في البحر ثم قال أيضا والقعود هنا عبارة عن المكث أي فتمكث في الناس مذموما مخذولا كما تقول لمن سأل عن حال شخص هو قائد في أسوأ حال ومعناه ماكث ومقيم سواء كان قائما أم جالسا وقد يراد القعود حقيقة لأن من شأن المذموم المخذول أن يقعد حائرا متفكرا وعبر بغالب حاله وهو القعود وقيل معنا فتقعد فتعجز والعرب تقول ما أقعدك عن المكارم انتهى محل الغرض من كلام أبي حيان والمذموم هنا هو من يلحقه الذم من الله ومن العقلاء من الناس حيث أشرك بالله ما لا ينفع ولا يضر ولا يقدر على شيء والمخذول هو الذي لا ينصره من كان يؤمل منه النصر ومنه قوله إن المرء ميتا بانقضاء حياته ولكن بان يبغى عليه فيخذلا قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أمر جل وعلا في هذه الآية الكريمة بإخلاص العبادة له وحده وقرن بذلك الأمر بالإحسان إلى الوالدين وجعله بر الوالدين مقرونا بعبادته وحده جل وعلا المذكور هنا ذكره في آيات أخرى، كقوله في سورة النساء وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا الآية وقوله في البقرة وَإِذْ أَخَذْنَا ميثاق بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا الآية وقوله في سورة لقمان أنشكر لي ولوالديك إلي المصير وبين في موضع آخر أن برهما لازم ولو كان مشركين داعيين إلى شركهما كقوله في لقمان وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا وقوله في العنكبوت ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاء داك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطيعهما إلي مرجعكم الآية وذكره جل وعلا في هذه الآيات بر الوالدين مقرون بتوحيده جل وعلا في عبادته يدل على شدة تأكد وجوب بر الوالدين وجاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أحاديث كثيرة أيها المستمع الكريم لعلنا إن شاء الله في لقاء ليلة غد نأتي على قول الله جل وعلا وبالوالدين إحسانا فإلى ذلك الحين أستودعك الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته